ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء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 إِا نَحنُ نُحِيمَوتَ وَنَكتُبُ مَا قَددَّمُ وَآثَارَهُم وَكُلَّ شَيْئٍ أَحصَنَهُ فِي إم مِم مُبِين وَضْرِبَ لَهُم مثَلًَا أَصحابَ الْ القَرِييَةِ إذْجَ أَهَر المُرسَلون. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالُوا مَا أنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا قالُوا مَا أنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ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 الهه ان يريد الرحمان بضر ان يريد الرحمان بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وَمَا أَ زَرنَا عَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْْدِهِ مِن جُودِبٍ مِنَ السَّمَا وَمَا أَزَلناَا علىى قَوْمِهِ مِنْ بَعْْدِهِ مِنْ جُدِبٍ مِنَ السَّماءِ وَمَا وَمَا كَُّ مُزِلين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 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لَمَّا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا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 سُبَبحانَ الذي خَلَقَ الأزواجَكُهَا مَِّ تُم بِتُ الأرضُ وَمِنْ أَفُسِهِمْ وَمِنْ أَفُصِهِم وَمَِّا لَا يَعمُون وَآيَةُ لَهُُ الَّلُ نَنسْلَخُ مِنهُهَا رَفَإِذَاهُم مُظْلِمونون.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 لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُوا نِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ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 ولو نشاء هؤلاء قمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون ولو نشاء لما على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا رجعا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 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فيها مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 فَسُبحان الذي بِيَدهِهِ ملَكوتُ كلُِ شيءَ فَسبحان الذي بَدِهِ مَلَكوتُ كلُ شيءَ وَإِلَهِ تُنجَعون